استمع إلى الفقرة ثم أجب شفاويا عن الأسئلة الآتية استيقظ مصطفى هذا الصباح مبكرا توضأ وصل الفجر قالت أمه له ولأخته الفطور جاهز تناول مصطفى الفطور مع أخته أكل مصطفى الزبدة والعسل وشرب الشاي أكلت أخته الجبن والبيض والزيتون وشربت القهوة بالحليب بعد الفطور شكر مصطفى أمه وقالت أخته لها سلمت يداك يا أمي